يا قم دخول الأرض المقدسة التي كتب الله لك وها ترتد. إذا دخلت الله فإنكم ضاربون الله فترى يتيهون في الأرض فلا تقص على القوم الفاسقين وقل عليهم نبأ بن آدم بالحق القرب قرباً القرب قرباً فتقبل من أحدهم ولم يتقبل من الآخر قَالَ لَحَقْتُ لَكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِن بَسَطتَ لِيَ يَدَكَ Go جميعا ولقد جاء أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف الأول من فو من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين وَقُولُوا حَقًّا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ اتَّقُوا اللَّهَ وَبِتُوبِ إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ عَجَبُ فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ مَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أن جميعا وإن معه وإن معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب الأليم يريدون أن يخرجوا من النار وما ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والضعب عزيز الحكيم فمن تاب من بعد الله يتوب عليه إن الله رفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب لي الَّذِينَ <تصفيق> قَالَ Oh no. كانوا عليه شهداء فلا تخشوا من الناس ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما ومن لم يحكم بما واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما النصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتعلهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلبي وعرض يسارعون فيه يقولون نخشى أن تصيب لا بائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح, فيصبح الذين يقيمون الصلاة الذين يوقنون الصلاه وايتمون الزكاه وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فان حبهم a <laughs> A <tos> ولو أل أهل الكتاب آمنوا واتقوا لك فضعنا عنهم لك فضعنا كفوا فلا تكس على القوي كافي إن الذين <تصفيق> Car kandabu aperi ko Thank wow.